أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت لله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تلي وسيروا بها نحو مجد تلي بابنا فروضة ربي أعدت لنا وعطيارها رفرفت حولنا فطوب لنا في ديار الخلود فطوب لنا في ديار الخلود أخي أنت حر وراء السدود، أنت حر بتلك إذا كنت لله فماذا يضير ككيد العبيد؟ فماذا؟